قرية أهلكناها فجاءها بعسنا بياتا فجاءها باسنا بياتا او هم قائنون فما كان دعو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 فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا, بما كانوا بآياتنا قَدَّمَكَنَّا كُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ قَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صُوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا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 ويتنيل أقعدن لهم صراقك المستقيم ثم لآتي أن من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين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 فَكُنَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِي الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا غُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وقال ما نهاكما ربكما عنها هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما من الناصحين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 أَلَمَّا أَنْهَكُكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ رَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَنَمْنَا أَن نَّفْسَنَا لنا رَحِمْنَا لَنَكُونََنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَال احْبِطُوا لِبَعْضٍ عَدُوّ وَعَلَيْكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ ومنها تخرجون يا بني آدَمَ قد أنزلنا عليكم لباسا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَأَطَارِحُ عَلَيْكُمْ مِن فَوْقِهِ حَرِيرًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا كم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم أبيرو من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أوداء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا قالوا وجدنا عليها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 وَأَن تَقُولُ عَن اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَهُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي رسولٌ منكم يقصون عليكم, يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولائك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قال ادخلوا في امم من قد خلت من قبلكم في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركو فيها جميعا قالت أخرى هم ربنا هؤلاء قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون كبروا عنها، لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة، ولا يدخلون ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين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 وقالوا الحمد لله وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونوذو أن تلكم الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّا نَتَّلَ اللَّهِ عَلَى الْغَادِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ كافرون وبينهما حجاب وعلى الاطراف رجال رجال يعرفون كلهم بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوا وَإِذَا أُصْرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَاءِ استكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخل الجنة لا خوف عليكم ودخل لا خوف عليكم ولا تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من وياتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا يومهم هذا كما نسوا لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء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 قال قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لنظنك من مِنَ قال قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ولكني وَلَكِنِّي رَسُولٌ من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم على رجل منكم لينذركم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 قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها منا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ الله مَا لَكُمْ مِنْ إله غيره قَدْ بكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بشوء فيأخذكم عذاب أليم وذكرو إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين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 ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها مَا سبقكم بِهَا من أحد من العالمين إنكم لا الرجال شهوة من دون النساء وما كان جواب قومه إلا أنقادوا قالوا أنقادوا من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينا أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ان غير قد جاءتكم بينه من ربكم فاقف الكيل والميزان ولا تبغوا للناس اشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.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 طائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى, يحكم الله بيننا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملاء الذين استكبروا من قومهم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 وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أمل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلْ لَوْنَ شَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطُبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ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 قالوا انا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال المنأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض, ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهته قال سنقدن أبناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده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 وَلَقَدْ أَخَذْنَا أَنفِرْعَوْنَ بِالسِّلِيلَ وَنَقْصِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَنَقْصِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَمَادِنَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن معه. أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ وقالوا مهما تهتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمن والضفادع والدم, والدم آيات مفصلات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 لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغون إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها وافنين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها, ومغاربها التي باركنا فيها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 كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلىها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء. يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح, وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال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 و موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك, قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين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 فخذها بقوة وأمر قومك يعخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا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 اتَّقَدُوا وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ولما رجع موسى إلى قومه غبان سفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الالواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه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 وَأَن أَرْحَمُ الراحمين إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سينالهم غضب من ربهم وَذِلَّةٌ في فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ المفترين الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِرُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا من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 واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قال قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل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 رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأمي الَّذِي يجدون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 التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه، وعذروه النور الذي أُنزل معه أولئك هم المفلحون. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي النبي الأمي الذي يؤمن بالله وتنما والتبعوه لعلكم تهددون ومن قوم موسى أمتي يهدون بالحق يهدون بالحق وبه قطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم وَظَلَّنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَةَ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزْقُنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُو نَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ مَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُنُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئُتُمْ وَقُولُوا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجُودًا لَوْ فِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا ما نهوا عنه قلنا لهم, قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ ليبعثن عليهم عَلَيْهِمْ يوم لَيَعْتَدُونَ من يسومهم سوء العذاب الْقِيَامَةِ ربك لسريع العقاب الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبنوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه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 إِنَّ الْجَبَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٌ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بنا شهدنا أن يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطنون وكذلك نفصل الآيات ونعلهم يرجعون واتن عليهم نبأ الذين ايناهو اياتنا فنسلخ منها فنسلخ منها فاذبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بما ولكننه اخلد الى الارض واتبع هوى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 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ هم الْخَاسِرُونَ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 اسماء الله الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون والذين لا كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملئ لهم ان كيديمت ان لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنن انه الا نذير مبين السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يبنل الله فلا هادي له ويذرهم في طويل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بوته يسألونك كأنك حفي عنها قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ ولكن أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ ثُرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَأَحَدًا وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْقُونَ إلَيْهَا فَلَمَّا تَوَشَّىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا وَاللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُمَا شُرَكَاءَ يشركون ايشركون ما لا يخنق شيئا وهم يخنقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء أم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألم أرجلوا يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاء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 وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لون اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصار هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغَدُوِّ وَالآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَبَدُوا رَبَّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ